Vale com o senhor.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 معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان وكل مرتبة لها أركان قوله الاصل الثاني لانه ذكر الاصل الاول وهو معرفه الله عز وجل الاصل الثاني معرفه دين الاسلام بالادله ودين الاسلام هو الدين الذي ارتضاه الله تعالى للخلق قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهو الدين الذي لا يقبل الله غيره كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين والإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا هو الاستسلام لله عز وجل والإذعان له سبحانه وتعالى هذا هو المعنى الشرعي للإسلام وهو الاستسلام لله بالتوحيد يقصد بالتوحيد هنا توحيد الألوهية ولا الربوبية الألوهية وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه وتكلمنا فيما مضى ان الاسلام اما ان يكون العبد مسلما لله شرعا او مسلما لله كونا وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وقهرها فالكافر مسلم رغم انفه بمعنى انه مستسلم لقضاء الله وقدره فيبتليه الله سبحانه وتعالى بالامراض والاسقام وتجري عليه المقادير كلها هذا هو الاسلام الكوني اما الاسلام الشرعي فهو الانقياد لله عز وجل له بالطاعة ثم قال والبراءة من الشرك وأهله نتبرأ من الشرك نبرأ إلى الله عز وجل من الشرك ونتخلى عنه وكذلك نتبرأ من أهل الشرك كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما راى اباه وقومه يعبدون غير الله ماذا فعل تبرأ منهم ان ابراهيم لاواه حليم والله تعالى يثني على ابراهيم في هذا فيقول قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبذا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده فالبغض والكره لمن يعبد غير الله عز وجل حتى ولو كان اقرب قريب وهذا يبين فساد من يقول ان الحب بمعنى البر البر شيء والحب شيء اخر فلقد سمعنا من بعض المنتسبين الى العلم يقولون اننا نحب النصارى ولا جرم في ذلك ويستدل على ذلك بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم فيقول البر هو الحب وهذا خطا لم يرد ابدا في اي كتاب ولا في اي شرع ولا دين ان البر معناه الحب ودليل ودليل ذلك ان الله تبارك وتعالى قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم وقوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون يعني ايه يودون يحبون يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم الى اخر الايه فهنا ذكر الود وهو الحب هذا هو الدليل ويستدلون ايضا بان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لو ان المطرب بن عدي حيا ثم سالني هؤلاء النتنا اسرى بدر لا اعطيتهم لها وهذا ليس فيه دليل على ان البر معناه الحب وانما دل هذا الحديث على ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يرى لهذا المشرك يدن عليه صلى الله عليه واله وسلم حيث انه هو الوحيد الذي سمح للنبي عليه الصلاه والسلام ان يدخل في جواره حينما منعوا اهل مكه من الدخول فلم يدخل الا في جوار هذا الرجل وتحمل عباه ذلك فالنبي عليه الصلاه والسلام يعترف له بالجميل ويتمنى انه كان حيا فيذهب له هذا من باب رد الفضل لأهل الفضل وليس فيه معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وحاشا للنبي عليه الصلاه والسلام ان يحب المشركين والبراءه من اهل الشرك والبراءه من الشرك واهله ثم قال وهو ثلاث مراتب يعني الاسلام ينقسم الى مراتب ثلاثه الاسلام والايمان والاحسان كان الايمان والاحسان يدخلون في معنى الاسلام ونحن ذكرنا فيما مضى ان الاسلام حينما تسمع قول الله عز وجل ان ديننا عند الله الاسلام فالمقصود بالإسلام هنا الإسلام بمراتبه الثلاثة إسلام وإيمان وإحسان كما أن الإيمان إذا أطلق فيقصد به الإسلام والإيمان والإحسان واضح يا جماعة يعني إذا قلت دين الإسلام فيشمل واضح الاسلام والايمان والاحسان واذا قلت الايمان فاقصد الاسلام والايمان والاحسان فكلمه الاسلام اذا افردت او الايمان اذا افردت تشمل هذه المعاني اما اذا ذكر الاسلام والايمان والاحسان فيكون لكل منهما معنى خاص فالاسلام قال الاسلام والايمان والاحسان وكل مرتبه لها اركان فالاسلام له اركان والايمان له اركان والاحسان له اركان وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خمسه شهاده ان لا اله الا الله وان محمد الرسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام حج بيت الحرام حج بيت الله الحرام يقصد لمن استطاع فاركان الاسلام شهاده ان لا اله الا الله محمد رسول الله وشهادة أن لا إله إلا الله تشمل أمرين تشمل نفي وإثبات لا إله هذا هو النفي ثم الإثبات إلا الله لماذا يا جماعة لا إله لا إله الا الله طيب تقولون لا اله والالهه موجوده والالهه كثيره تعبد فيكون المقصود لا اله حق لا اله حق لان هناك الهه تعبد فكون ان انا انفي انه لا اله فقد يعترض عليا فيكون الجواب اي لا اله حق نعم هناك اله نعم هناك معبودات كثيره لكن كلها اله باطله والله تعالى يقول اما كان يعبد هؤلاء فما اغنت عنهم الهتهم فسماهم الله الهه لكنها الهه الهه حق ولا باطل باطل فقوله لا الهه اي حق الا الله هذا هو الاثبات اثبات انه واحد سبحانه وتعالى لا اله غيره لا شريك له ولا ند له ولا نذير له ولا نظير له سبحانه وتعالى لا اله الا الله والله تعالى يقول شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسط الشاهد هنا من الله شهد الله والملائكه واولو العلم هؤلاء هم الشاهد الله سبحانه وتعالى ثم الملائكه ثم اولو العلم يشهدون على ماذا على اعظم مشهود وهو اولوهيه الله عز وجل ووحدانيه الله عز وجل شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم قائما بالقسم لا إله إلا هو أي لا إله يعني لا معبودة بحق إلا الله والإله هو المألوه وهو المعبود محبة وتعظيما الإله من المألوه يعني المعبود محبة وتعظيم وتعظيما سبحانه وتعالى ومعناها لا معبود بحق الا الله يبقى اذا قلنا لا اله الا الله معناها لا معبود الا الله هذا خطا انما نقول لا معبوده حق الا الله سبحانه وتعالى ومعناه لا معبود بحق الا الله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 مثبتا العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه المال يا جماعه ان الناس كلهم يؤمنون بان الله عز وجل هو الرب يعني الخالق المالك المدبر صحيح طيب اذا كنت تؤمن ان الله عز وجل هو المالك فلماذا لا تؤمن ان الله هو المعبود فهو يقول هنا العباده لله العباده لله وحده لا شريك له في عبادته كما انه لا شريك له في ملكه لماذا توحده في الملك ولا توحده في العباده لماذا لا توحده في لماذا توحده في الربوبيه ولا توحده في الالوهيه فالذي يوحد الله عز وجل في ربوبيته كان لزاما عليه ان يوحد الله في الهيته صحيح ولا لا فيستدل بتوحيد الربوبيه على توحيد الالوهيه يا ايها الناس اعبدوا ربكم ليه الذي خلقكم لماذا تعبد الله؟ أنه هو الذي خلق، هو الذي ملك، وهو الذي دبر فلماذا أتوجه إلى غيره؟ وتعلمون حديث يحيى بن زكريا الطويل الذي فيه يضرب مثل الشرك إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن قول هذه الكلمات ان تعبدوا الله وحده لا شريك له فان مثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله اشترى عبدا من حر ماله من ورق من ورق يعني من فضه او من ذهب ثم قال له هذا عملي وهذا داري فاعمل وادئ الي يعني اشترى عبد مملوك قال له اعمل في هذه الارض مثلا او في هذه التجاره ثم في اخر النهار اتيني بالاراض فكان هذا العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده يعني يبيع ويشتري في دكاني ثم يعطي المال لمن لجاري فيقال فايكم يرضى ان يكون عبده كذلك حد يرضى فكذلك الله هو سيدك فاذا عمل تعمل له واذا فعلت تفعل له سبحانه وتعالى لا تتوجه الى غيره لأنه هو الذي أعطاك وهو الذي وهب لك فلماذا تأخذ حقك ثم لا تعطي الله حقه وهو توحيده سبحانه وتعالى هذا هو مسأل الشرك فهنا يقول أنك تعترف أن الله هو الملك وأنه لا شريك له في الملك فكذلك يجب أن تعلم أنه لا شريك له الملك في العباده وتفسيرها الذي يوضحها تفسير كلمه لا اله الا الله توضحها هذه الايه قوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه ابراهيم عليه الصلاه والسلام امام الانبياء ابو الانبياء امام الموحدين صلى الله عليه واله وسلم وهو خليل الله امام الحنفاء يقول واذا قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون براء هذا مبالغه من البراءه لكن بريء من اي شيء بريء مما تعبدون من كل الالهه التي تعبد وهذا معنى قوله لا اله ثم قال الا الذي فطرني وهو يوافق قول القائل الا الله فشهاده ابراهيم ايضا عليه السلام كانت نفي واثبات اني براء مما تعبدون من كل الالهه فكل الاله يدخل فيها من الله سبحانه وتعالى لكنه استثنى فقال الا الذي فطرني الا الذي خلقني على غير مثال سابق الا الذي فطرني فانه سيهدين اي يوفقني الى الحق والى الهدى وجعلها كلمه ما هي الكلمه لا إله إلا الله كلمة باقية في عقبه عقبه اللي هي الذرية لعلهم يرجعون أن يرجعون إلى الإيمان والتوحيد وترك الشرك وقولوا قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة ما هي الكلمة لا إله إلا الله كلمه سواء بيننا وبينكم سواء بيننا وبينكم ما هي الكلمه السواء الا نعبد الا الله يعني لا اله الا الله ولا نشرك به شيئا لا صغيرا ولا كبيرا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله تعبد فامت ولوا فقولوا اشهدوا بان مسلمون ودليل شهاده ان محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم لقد جاءكم رسول من انفسكم يعني من جنسكم بل ومنكم معاشر العرب بل ومنكم يا اهل قريش لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما علتم مشفق عليكم والنبي عليه الصلاه والسلام من رحمته انه كان في غايه الاشفاق والرحمة بقومه حتى بلغ من رأفته وشفقته على قومه أن الله عز جل قال له لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين يعني لعلك مهلك نفسك حزنا عليهم وعلى شركهم وعدم إيمانهم والله يقول له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات وهذا من إشفاقه عليه الصلاة والسلام بأمته وهذا من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم ومن فضائله ومناطبه عليه الصلاة والسلام حريص عليكم حريص على ما ينفعكم بالمؤمنين رؤوف حريص رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم وببقيه الخلق رحمه ولا لا فهناك فرق بين المؤمنين وبين عامه الخلق فهو رحما لجميع الخلق لكنه بالمؤمنين رؤوف ورحيم فهو رحمه للمؤمنين لما فيه من دعوته لهم وحرصه على ثباتهم على ايمانهم وشفاعته صلى الله عليه واله وسلم لهم يوم القيامه فان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع للمؤمنين يوم القيامه شفاعات مختلفه سياتي بيانه ان شاء الله اما بعموم الناس فرحمته مثلا بالكفار ان الله تبارك وتعالى رفع عنهم السنه العامه الهلاك بالسنه العامه فان بعثه النبي عليه الصلاه والسلام اسقطت هذه السنه العامه كانت الامم السابقه يهلكها الله تعالى بالسنن العامه فقوم نوح اهلكهم الله تعالى بالغرق وهناك امم خصف الله تعالى بهم الارض وهناك امم ارسل الله عليهم الصيحه اما باسه النبي عليه الصلاه والسلام كانت رحمه لجميع الخلق فهم امنون من هذه السنه كذلك عموم الخلق يوم القيامه النبي عليه الصلاه والسلام يشفع لهم جميعا لينقذهم من شده الموقف حتى يفصل الله تبارك وتعالى بين الخلائق يوم القيامه في حديث الشفاعه الطويل وهو ان الناس اذا اشتد عليهم الموقف ذهبوا الى ادم ثم الى نوح ثم الى موسى ثم الى عيسى كلهم يعتذر الى ان تصل الى النبي عليه الصلاه والسلام ورحمه للمنافقين بانه حقن دماءهم فها هم المنافقون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فامتنع عن قتلهم وقتالهم وحقن دماءهم لأنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فأخذ بظاهر كلامهم وأخذ بظاهر أعمالهم ووكل باطنهم لله عز وجل فهذا من باب رحمته صلى الله عليه واله وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهاده الا ان محمد الرسول الله طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر واجتناب ما عنه نها وزجر وأن لا يعبد الله الا بما شرع هذا معنى شهادتي ان محمد رسول الله طيب محمد رسول الله ما الايه التي تدل على ان النبي رسول نبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول محمد رسول الله وما محمد الا رسول طيب ما هذه الشهاده طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك فقوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم والنبي عليه الصلاه والسلام جاء بالقران وبالسنه جاء بالقران وبالسنه كما جاء في الحديث الا اني اتيت القرانه ومثله معه والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ومن عصاني فقد ابى وان لا يعبد الله الا بما شرع اذا اذا كنت سابقا في هذه الشهاده محمد رسول الله فعليك بطاعته تلتزم امره وتلتزم نهيه صلى الله عليه وسلم هذه وحده الثانيه الا تعبد الله الا بما شرع احنا لما تكلمنا عن اصول العباده قلنا لا بد من الاخلاص والمتابعه صحيح اصول العباده قلنا ثلاثه ما هي المحبه بارك الله فيك ها والاخلاص والمتابعه هي دي اصول العباده طيب رجل عبد الله عز وجل بغير ما شرع النبي عليه الصلاه والسلام فهل شهادته ان محمد الرسول الله تامه كامله ولا ناقصه ناقصه طيب اذا عبد الله عز وجل بغير ما شرع النبي عليه الصلاه والسلام عبادته صحيحه ولا باطله باطله فمعنى شهاده ان محمد رسول الله طاعته وتصديقه وان اتخذه مشرعا لما جاء عن النبي صلى لما جاء عن الله عز وجل وان وافقه في عبادته لربي سبحانه وتعالى لقد صلى وقال صلوا كما رايتموني اصلي وحج وقال خذوا عني مناسككم اذا الذي لا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما اخبر لا يكون تام هذه الشهاده تقول ان محمد رسول الله ثم تكذبه لا يصح لا تصح شهاده من يكذب النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخبر اما معصيته مع تصديقه فهذا نقص في هذه الشهاده فهذه نقص في هذه الشهاده وان لا يعبد الله الا بما شرع ودليل الصلاه والزكاه وتفسير التوحيد قوله تعالى وما امروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء لا بد من الاخلاص لله عز وجل فلا تصح عباده بغير اخلاص ويقيم الصلاه ويؤتي الزكاه وذلك دين القيمه اي هذه المله القيمه التي لا وجاج فيها والله تعالى يقول وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وهذه الايه تضمنت ذكر العباده والصلاه كما تضمنت حقيقه التوحيد وان الاخلاص لله عز وجل من غير ميل الى الشرك فمن لم يخلص لله لم يكن موحدا ومن جعل عبادته لغير الله لم يكن موحدا ثم قال ودليل الصيام اي دليل وجوب الصيام وفرضيه الصيام طوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ما معنى كتب اي فرض كما كتب على الذين من قبلكم في دليل على ان الذين من قبلنا فرض عليهم الصيام ايضا لكن كيفيه الصيام هذه ليس عندنا في شرعنا علم بها ما اخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام وما اخبرنا القران كيف كان من قبلنا يصومون كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذا معناه ان المقصود من الصيام ليس الجوع والعطش وانما المقصود هو التقوى ومعنى التقوى ان تجعل بينك وبين عذاب الله وقايا لان الصيام من الامتناع عن الطعام والشراب والشهوه هذا اذا لم تثمر تقوى فلا حاجه للعبد بهذا الصيام ولا يستفيد الا الجوع والعطش كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من لن يدع قول الزور والعمل به فلا حاجه لله اي فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه لان المقصود من العباده يا جماعه ليس التعب يعني كما في قول الله تعالى لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله اه يعني يامرك ليرا هل تنفذ ولا لا يعني يا جماعه العبادات معظمها غير معقوله المعنى يعني تطوفوا بالبيت وتقبل هذا الحجر تقبيل هذا الحجر له معنى غير الطاعه والالتزام والاذعان مالوش ولذلك عمر بن الخطاب كان يقبل ويقول اني لا اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك اي شرع تقبيلك ما قبلتك يبقى هذا هو المقصود من الصيام التقوى ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين يقول الشيخ الشيخ صالح بن عثمان وفي قوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين دليل على ان ترك الحج ممن استطاع اليه سبيلا يكون كفرا ولكنه كفر لا يخرج من المله على قول جماهير اهل العلم قول عبد الله بن شقيق وهو من التابعين كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال فاركه كفر غير الصلاة. غير الصلاة. نعم? هناك فرق بين القتل والقتال. وهو قاتلهم ليس على انهم خرجوا من الملة. انما قاتلهم لامتناعهم عن الزكاه هناك فرق يا جماعه يعني اخونا قول والزكاه لان ابي بكر الصديق قاتل مانع الزكاه نقول هو قاتلهم لانهم منعوا الزكاه لا لانهم كفر لانه امتنع عن الزكاه بحجه وهي وهي ان الذكاء كانوا يعطونها للنبي عليه الصلاه والسلام خذ من اموالهم سبقه فلما مات النبي عليه الصلاه والسلام ابوا ان يعطوها لاحد غيره صلى الله عليه واله وسلم فقاتلهم على ذلك فقاتلهم على ذلك لكن الخلاف موجود بين اهل العلم حتى الشيخ يقول هنا قول جمهور اهل العلم انه لا يخرج من المله دليل ذلك انه ليس اجماع لان هناك من الحنابلة من يقول بكفر من ترك الحج مع الاستطاعه من اجل ذلك لم يقل الاجماع انما قال جمهور العلماء واستدل بالاثر عن عبد الله بن شقيق انه كان يقول كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترك كفر غير الصلاه والمرتبه الثانيه الايمان ما معنى الايمان قال الايمان في اللغه هو التصديق لكن اذا قلنا ان الايمان هو التصديق في الشرع فيكون كل من صدق انه لا اله الا الله وحمد رسول الله مؤمن حتى لو ترك كل الاعمال وهذا لم يقل به احد الا بعض الفرق الضاله ك المرجئه فاليمان تعرفه في الشرع اعتقاد بالقلب وقولا باللسان اعتقاد بالقلب بالقلب بوحدانيه الله والخوف منه سبحانه وتعالى والرغبه فيه والخشوع والخضوع والتوكل عليه سبحانه وتعالى والاخلاص له عز وجل وقول باللسان اي النطق بشهاده لا اله الا الله محمد رسول الله وذكر الله سبحانه وتعالى وعمل بالجوارح من صلاه وزكاه وحج وغير ذلك وهو بضع وسبعون شعبه وبضع والبدع من 3 الى 9 بضع و70 شعبه الشعب اللي هي يا جماعه هل جزء من الشيء يعني كان الايمان اعمال متفاوته فيها الكبير وفيها الصغير لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلاها لا اله الا الله صحيح وادناها اماطه الاذى يبقى والحياء شعبته من الايمان يبقى هذه الاعمال كلها من الايمان يعني الصلاه هي الايمان ولا لا الزكاه من الايمان ولا لا الحج الكلمه الطيبه الذكر التسبيح والتحميد الحب في الله والبغض في الله من الايمان ولا لا من الايمان كم جزء الايمان ده بضع وسبعون شعبة أعلى درجات الإيمان لا إله إلا الله أعلى شعبة وأبنى وأقل هذه الشعب إماطة الأزى لأنه أيضا من الإيمان قال والحياء شعبة من الإيمان عارفين الحياء؟ الحياء الخجل الذي يحجز المرء عن أن يحجز المرء يظهر منه سوئات امام الناس او عورات امام الناس او كلام قبيح امام الناس يخالف المروءه والرجوله طيب احنا نعرف ان الايمان له اركان مش كده اركان الايمان كم سته طب هنا قال شعب الايمان يبقى في فرق بين الشعب والايه والاركان الشعب اللي هي اعمال الايمان خلاص يا جماعه وهي بضع و70 شعبه واركانه سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر Khyrihi ve sharrih Khyrihi Khyrihi Khyrihi Khyrihi I like to sit down. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقول واركانه سته يعني اركان الايمان سته ان تؤمن بالله هذا اول ركن واعظم ركن الايمان بالله سبحانه وتعالى ويتضمن اربعه امور الامر الاول الايمان بوجود الله يعني في اله ورب ولا ما فيش ايه الادله على ذلك الشيخ يقول اولا دليل الفطره ما من مولود يولد الا ويولد على الفطره يعني على الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه واما دليل العقل فقلنا فيما سبق ان الله تبارك وتعالى خاطبنا بالعقل فقال ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون هل يا جماعه من المعقول ان هذا الخلق كله جاء مصادفه من غير خالق طيب الشيخ بيضرب مثال هنا يعني قريب من مثال ضربه ابو حنيفه الامام الاعظم حينما جاءوا بعض الملاحدة يشككون في الله ويقولون ان هذا الوجود جاء مصادفه من غير خالق فقال لهم دعوني افكر في امر اخبرت به ثم ضرب لهم مثلا ان سفينه ضربت البحار حتى جاءت ورست من غير ربان لها ومن غير عمال عليها فنزل كل ما عليها ثم انصرفت فقالوا هذا ضرب من الجنون ازاي سفينة تمشي الوحيدة ومن غير ربان بعد انت نزل الحاجة بعد انت انصرف هذا ضرب من الجنون فقال يعني اذا كانت السفينة تستبعدون عليها ذلك فكيف بهذا الكون ارض زات فجاج وبحار زات امواج وسماء ذات ابراج هل كل هذا جاء مصادفه او من غير خالق ولمن مالك يضرب له مثل بكثره الالفنه واختلافها والالوان واختلافها هذا اسود وهذا ابيض وهذا احمر وهذا اصفر وهذا عربيه تتكلم العربيه وهذا فارسي يتكلم الفارسيه وهذا فرنسي يتكلم الفرنسيه ومن الذي جعل هذه الالوان مختلفه وهذه الالسنه مختلفه والامام الشافعي يضرب مثلا بدوده القز هذه الدوده تاكل ورقه التوت ماذا تخرج تخرج الحرير ورقه التوت تاكلها الضباء ماذا تخرج لنا المسك ورقه التوت ان اكلتها الانعام ماذا تخرج لنا لبنا صفيا من بين فرط ودم لبنا خالصا لماذا احمد يضرب مثال بالبيضه يقول هذا حصن حصين ليس له لبب ولا شباك وفي لحظه تتصدع جدرانه فيخرج مخلوق ذو صوت حسن وشكل مليح من الذي فعل هذا يبقى هذا العالم كله وتناسقه وتناغمه من غير نشوز من غير نشوز ما فيش حاجه ما فيش نشاز في الخلق كله هل ممكن ان يكون مصادفه لا يمكن ابدا هذا دليل على وجود الله عز وجل دليل ايه هذا دليل عقل اما الادله الشرعيه ف الكتب السماويه كلها تدل على وجود الله عز وجل لما فيها من الشرائع التي تصلح او تصلح البلاد والعباد شرائع السماويه كلها ان طبقها اصحابها صار الصلاح عنوان العباد في البلاد كلها فهذه القوانين وهذه الاوامر وهذه الشرائع التي كلها تنصب في مصالح الخلق دليل على وجود الله سبحانه وتعالى يقول ادله الحس على ذلك ما نشاهده ونراه من اجابه الداعين عند وقوع الكوارث وضرب مثال بنوح عليه السلام اذ نادى من قبله فاستجبنا له وقوله تعالى عن اهل بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والاعربيين لما جاء على باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعه يشكو القحط وقله المطر فدعى النبي عليه الصلاه والسلام فنظر المطر اسبوعا كاملا لم يقف الا في الجمعه التي بعدها جاء الاعرابي نفسه وقال يا رسول الله هلك الزرع من ايه من كثره الماء فقال اللهم حوالينا ولا علينا حتى انفرجت الشمس حتى دارت الشمس وقلصت السماء بمطرها رحمه من الله عز وجل واستجابه لدعوه النبي صلى الله عليه وسلم منها ايضا المعجزات التي جاءت على يد الانبياء كمعجزه موسى عليه السلام وعصاه او عيسى واحياؤه للموتى او محمد صلى الله عليه واله وسلم بانشقاق القمر له وتسبيح الحصى بين يديه والصراخ جذع النخلة امام الناس يوم الجمعه في احاديث متواتره الثاني الايمان بربوبيه الله هذا يدخل في الايمان بالله واحنا تكلمنا عن الربوبيه بما فيه الغنى غير اننا نذكر ان توحيد الربوبيه معناه افراض الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير و الالهيه وهو افراض الله عز وجل بالعباده وقد يعني تكلمنا فيه بالتفصيل ثم الايمان باسماء الله عز وجل وصفاته وتكلمنا ايضا فيه بالتفصيل احنا اتكلمنا بالتفصيل يا جماعه عن انواع التوحيد طيب اولا الاخوات يسالوا سؤال ما هي ضوابط الشرك الاصغر والشرك الاكبر احنا قلنا الشرك الاكبر هو ايه يا جماعه ان تجعل لله ردا مش ده معنى الشرك الاكبر يعني أن تجعل الله شريك سواء في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات أن تقول في الربوبية أن هناك خالق غير الله ها؟ فهذا شرك أكبر طب في من يقول أن هناك خالق غير الله أي فيه يعني مثلا يا جماعة النصارى يؤمنون أن ربهم من؟ عيسى, عيسى. خالقهم من؟ عيسى هذا اعتقاده يبقى شركة فروغية ولا لا؟ شركة فروغية عندما بعض الفرق الضالة منهم القدرية يقولون أن هناك خالق غير الله والم لم يقولوها صراحه فهم يقولون ان الله ليس بخالق لافعال العباد لكن العباد هم الذين خلقوا اعمالهم هذا شرك في الربوبيه ولا لا شرك في الربوبيه شرك في الالوهيه ان يعبد غير الله او يدعو غير الله او, غير الله أو يدعي في شرك الاسماء والصفات ان يدعي ان غير الله يعلم الغيب هذا شرك ولا مش شرك؟ هذا شرك شرك اصغر ولا اكبر؟ شرك اكبر طيب الشرك الاصغر رجل اقسم بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا شرك ولا لا رجل قال ما شاء الله وشئت هذا شرك ولا لا لكن هل يقال ان هذا شرك اكبر صاحبه يخلق في النار؟ لا يبقى الشرك الاصغر ياتي في الشرع باسم الشرك ولكن يفهم من سياق الكلام انه ليس شرك يخرج من المله نعم اه احسنت الشرك الاكبر <الأحسن> لا يقبل معه عمل الشرك الاكبر لا يقبل معه احسنت ما احنا لو قلنا الشرك الاكبر خارج من المله لا يقبل له عمل الشرك الاصغر واحد بيحلف بالنبي علي الصلاه والسلام اقول ما شاء الله وشاء فلان او توكلت على الله وعلى فلان هذا شرك ولا لا لكن ده شرك يخرجه من المله لا يخرجه من المله طيب الصلاه التي فيها اضرحه ما حكم الصلاه فيها العلماء قالوا وهم على مذهبين المذهب الاول ان الصلاه باطله المذهب الثاني ان الصلاه صحيحه وياسف من يصلي في هذه المساجد طب رجل صلى ثم بعد ان خرج من الصلاه علم ان هذا المسجد فيه قبر لا شيء عليه سنحسلين سيرك ما حكم الاحتفال باعياد راس السنه الميلاديه الكريسماس وجزاك الله خيرا ايه رايكم انتوا يا جماعه يعني هل يجوز الاحتفال براس السنه الهجريه لا لا ولا يجوز ولا لا اه يبقى له هجر ولا ميلاديه وبعدين يا جماعه الاحتفال باعياد الكفار اولا هي اولا من باب ما انت شبه بالطوم فهو منهم صحيح اضافه الا ان لهم اعياد شركيه كفريه يعني مثلا يا جماعه عيد القيامه عيد النصارى اللي بيسموه عيد الايه عيد, القيام. عيد القيامه يبقى في ابريل تقريبا مش كده ما بقى عيد القيامه يزعمون ان عيسى عليه السلام صلب نحن عندنا من يقول ان عيسى صلب حكمه ايه يكفر وما قتلوا وما صلبوا ثم دفن وقبر ثم قام في اليوم الثالث فصعد الى السماء انت تقول له هنيئا لك بهذا العيد هنيئا لك بقيامه السيد المسيح من قبره ثم صعوده الى السماء هذا يجوز يا, يا جماعه يخالف عقيدتنا لا هذا كفر هذه العقيده عقيده كفريه فاذا قلت له هنيئا لك او كل سنه وانت طيب فكأنه أهنئه بشيء كفري يخالق عقيدة المسلمين يا صح ولا لا صح حزب الحرية والعدالة ببورصعيد يهني الإخوة المسيحيين في عيد ميلاد السيد المسيح إلى الله المشتك هل الخوار الكفار وهل, وهل هم مخلدون في النار وما الدليل بعض علماء يكفرون الخوارج بعض علماء يكفرون الخوارج بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه وبعضهم يقول انهم مرتكبي كبيره مرتكبي كبيره ولا يخرجون من مله الاسلام وهي من الفرق الضاله ومن الفرق الناريه التي قال النبي عليه الصلاه والسلام فيها ستفترق امتي على 73 شعبه كلهم في النار الا الا واحده ما حكم ترك الصلاه وهل تارك الصلاه يجو يجوز يعني يتجوز يعني نزوجه يعني من بنات المسلمين وهل يغسل ويكفن ويصلى عليه العلماء الفقهاء اختلفوا في حكم تارك الصلاه فالحنابلة يقولون انه كافر خارج من مله الاسلام خارج من مله الاسلام ومخلد في النار لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين خلاص هذا مذهب كثير من الحنابلة وكما سمعتم من من قبل في المحاضره طه عبد الله بن شقيق ما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الاعمال كفر الا ترك الصلاه واجمروا على انه كافر لكنه لا يخرج من المله كافر لكنه لا يخرج من المله اما المناظره التي موجوده في بعض كتب الفقه من ان الامام احمد يقول انه يكفر يخرج من المله الاسلام فقال الشافعي طب فبما يدخل الاسلام قال له بشهاده لا اله الا الله تعالى هو يقولها او يعني يتكلم بها فسكت الامام احمد فهذه مناظره لا لا تصح هل عيسى بن مريم تزوج حد عنده دليل انه تزوج سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفر لك ربنا ولا عرفت السكرام لا احنا مش عايزين ناخد في كلام انا بقول يعني Thank you.